ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماءات والأرض لا يستوي منكم من أن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم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 قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم وتربصتم مرتبتم وغرتكم حتى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد عاقلون. <تصفيق>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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة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 سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم.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 ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رفعواها رع حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون <تصفيق>